قضية الليبرالية في الدول في أوروبا عشان يعني نخش في الكلام المهم عن الليبرالية في بلاد الإسلام وبداية ظهورها وعامل ظهورها ومن هي رموزها وحركتها فكلمنا كذا مرة عن الكنيسة البروتستانتية وقلنا ان هي نشأت كحركة إصلاحية داخل الكنيسة وان مظاهر استبداد الكنيسة وجهت باحتجاجات داخلية زي في الكنيسة في ألمانيا برعاية قس عندهم يعني كان اسمه مارتن لوثر اللي هو كان صاحب الحركة الاحتجاج وكان صاحب المرجعية في ظهور كنيسة اسمها كنيسة البروتستانتية والكنيسة الإنجلية هي كان الحركة الإصلاحية دي كنيسة البروتستانتية كان لها أثر كبير في إظهار كثير من العوارات او المشاكل داخل الكنيسة الكاسولوكية وظهرت كثير من الفضائح اللي كانت قائمة في العاملين فيها وزي كراسي الاعتراف وزي محاكم التفتيش وغيرها وبالتالي ظهور حركة الاحتجاج الداخلية ديت كسرت احتكار جال الدين لهذا الامر ونشأ عليها عدة آثار سلبية على النصرانية بوجه عام وعلى الكتاب المقدس لديه بوجه خاص إذ تعرض للنقد الشديد وللتشكيك في صحاته النفوذي الكنيسة ديه الإصلاحية ديه تسميت باسم الكنيسة البروتستانتية مأخوذة من كلمة بروتست يعني الاحتجاج وتسمى أيضا بالكنيسة الإنجلية مأخوذة من الإنجيل لأنهم يعتقدون أن الإنجيل هو المقصود بالاتباع دون سواه دون أراء القساوس يعني هم بيقولوا القساوسه وتفسيرات القساوسه وتحليل ما حرم الله وتحليل ما أح... وتحريم ما أحل الله دبوسطة القساوسه يعني ده مش مدي ماشي احنا نتبع الإنجيل فقط فسموه بالكنيسة الإنجليا وسموه بالإنجليين الكنيسة البروتستانتية اختلفتها عن الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية إنها لا تؤمن بعصمة البابا لا تؤمن بعصمة البابا أو رجال الدين بتهاجم بيع سكوك الغفران دي من الفساد في الكنيسة وترفض جهنوت ولا تؤمن بالصوم كفريضة بل هو سنة حسنة ولا تؤمن بنظام الرهبنة يبركزهم عنها يا خون دلوقتي في اختلافات ما بين الكاثوليك والبروتستانت ايه هي؟ البروتستانت لا يؤمنون بعصمة البابا او رجال الدين عموما ويهاجمون بيع سكوكو الغفران ويرفضون مرتبة الكهنوت ولا يؤمنون بالصوم كفريضة اللي عندهم الصوم ده سنة اللي عايزهم يصوم ولا تؤمن بالنظام الرهبنة وتمنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس لأنه منهي عنه في التوراة اللي هي بالنسبة لهم العهد القديم لكن في عقيدة التثليث وفي عقيدة الصلب والفداء وتقديس الصليب هم متشابهين يعني الكنيسة البروتستانتية أو الإنجلية لا تختلف عن بقية الكنائس في مسألة اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة واعتقاد الصلب واعتقاد التسليس وتقديس الصليب ومثل هذا مؤسس هذه الحركة قس اسمه مارتن لوثر ولد في ألمانيا سنة 1483 وخد أستاذ في اللهود وترهب وبعد كده عين قسيس لكنيسة كانتبري في ألمانيا وبعد كده يعني لما يعني كشف لي كثير من الفساد اللي موجود في الكنيسة بدأ يرس يبدي احتجاجاته وعاد إلى ألمانيا بعد زيارة مقر الباباوي في روما عاد مهموم ومشغول بكفيد إصلاح الكنيسة فبدأ يحظ ظهر احتجاجاته بعت له بابا الكنيسة مجموعة من سكوك الغفران عشان يبيعها وهو بقى بيبيع اللي عايز يشتري حتة من الجنة ويبع يخذ الفلوس ويبعت له روما فالبابا بعت له مجموعة من سكوك الغفران عشان يبيعها فمارتين لوثر ثار وأعلم مجموعة من المبادئ اللي بيخالفها الكنيسة وأخذ يؤلف الكتب اللي بيظهر فيها مذهبه اللي في اعتراض على أشياء داخل الكنيسة فأصدر البابا قرار بالحرمان قرار بالحرمان يعني زي قرار بتكفيره وحرمانه من دخول الجنة فقرار الحرمان ده لما وصل لكنيسة مارتن لوثر أمر بإحراقه علانية أمام الجموع وبعد كده بدأت الكنيسة بتاعته تستقل. عقدت الكنيسة في روما محاكم للتفتيش قضى فيها بمحاكمة مارتن لوثر وفي محكمة التفتيش وقضى عليه بالقتل يعني لكنه هرب وبدأ يجمع حواليه مجموعة من و وبدأ بعض حكام الولايات يقتنعوا مبادئ مارتن لوثر وبدأوا يعتنقوها ورفضوا يسلموا مارتن لوثر لمندوب الإمبراطور وبعد كده بدأ تنتشر مبادئ الكنيسة الكاثوليكية البروتستانتية وبدأ بعض الناس تأخذ نفس المنحة كان منهم واحد اسمه جون كيلفين جون كيلفين ده اعتنق نفس أراء مارتن لوثر دون أن يقابله يعني هما الاثنين نفس الأفكار الإصلاحية داخل الكنيسة ورفض هيمنة البطوات والقساويسة على أراء الكنيسة لكنه لم يتقابله يبقى هم من مؤس... جون كيلفين من مؤسس المذهب البروتستانتي تأثر بم... بأراء مارتن لوثر دون أن يقابله وأظهر أراءه برضه أغضب الكنيسة هرب لسويسرا يبقى مارتن لوثر كان في ألمانيا وجون كيلفين كان هرب إلى سويسرا جون كيلفين بعد كده استطاع أن هو يحول ثلاث كنائس رئيسية في سويسرا إلى كنائس بروتستانتية وبدأ المذهب البروتستانتي ينتشر وظهرت مؤلفات لمارتن نوثر وجون كيلفين بدأ الناس يعني تقتنع بيها وتتداولها وبدأت الحركات الإصلاحية ديت في الانتشار في فرنسا وغيرها وسكوتلندا وسويسرا واعتنقها معظم سكان المجر لدرجة أن بعد ذلك بدأ تتأسس جمهوريات أوروبية ويبقى دينها الرسمي الدين أو المذهب البروتستانتي زي هولندا هولندا لما تأسست الجمهورية فيها أعلنت أن دينها الرسمي مبادئ البروتستانت بذات جون كيلفين في بعض اختلافات ما بين جون كيلفين ومارتن لوثر لكنها اختلافات يسيرة لكن على هذه الشكلة نزقت عدة كنائس الكنيسة اللوثرية أو كنيسة مارتن لوثر أو اسمها الكاثوليكية أو الإنجليا ودي صار صارت الدين المتبع وصارت المذهب الرسمي لعدة دول زي أو هي الكنيسة الرسمية في الدولة في الدنمارك وإيسلندا والنرويج والسويد وفي النيلندا لكم تتخيلوا شخص واحد عمل مبادئ إصلاحية أسست مذهب وفكر وأصبحت وأصبح هي الكنيسة الرسمية في ست أو سبع دول في أوروبا اسمها الكنيسة اللوثرية لأتباع معتقدات مارتن لوثر أيضا الكنيسة اسمها الكنيسة المصلحة ديت من ناحية تاريخية بترتبط بالكنائس المتأثرة بمعتقدات أو أراء جون كيلفن صارت الكنيسة دي هي المسيطرة في إنجلترا واسكتلندا وشمال إيرلندا وعدة كنائس في سويسرا وهولندا وألمانيا كما لها كنائس في أمريكا يبقى الحركة الإصلاحية في أوروبا اللي هي كانت التمهيد لظهور الفكر الليبرالي ومنع هيمنة الكنيسة على الحياة العامة للناس ومنع سيطرة القساوسة والحجر على الفكر كانت على قد مارتن لوثر وجون كلفن وانتشرت أفكارهم وصارت لهم مذهب تبع في العديد من الدول الأوروبية. بعد ذلك في ايضا كنيسة اسمها كنيسة الأسقفية يراد بها عند الإطلاق الكنيسة الإنجليزية وتتبعها عدة كنائس في أمريكا تلتزم بالنظام الأسقفي في تعيين أو اختيار أو عزل القساوسة والشمامسة ونحو ذلك ويعد الأسقف من أشراف المملكة ويلقبون بلقب لورد. ويرأس ملوك إنجلترا الكنيسة الإنجليزية. ورئيس أساقفة كانت بريه ورئيس الكنيسة اللي في المرتبة رئيس أساقفة يورك بعد كده بيذكر الكتاب مجموعة من مؤسسي المذهب الليبرالي ومفكريه في صفحة 73 بيبدأ يذكر مجموعة من مؤسسي المذهب وترجمة يسير لهم وأفكارهم عشان زي ما قلنا منحاكم الليبراليين العرب أو الليبراليين مصريين نحكمهم لافكار مؤسسي الليبرالية. فأشهر مؤسسي الليبرالية كان جون ستورت ميل وجون لوك صفحة 74 وجان جوكروسو وجيرمي بنتام وجون ستورت ميل. الأربع دول أربع أشهر مؤسسي الليبرالية منهم جون ستورت ميل دا من أبرز المفكرين الغربيين نظروا للفلسفة الليبرالية من خلال كتابه On Liberty يعني في الحرية. يعد هذا الكتاب مصدر الإلهام الأساسي لليبراليين العرب زي أحمد لطف السيد وطاح حسين وحسين هيكل كتاب يقوم على عدة فصول رئيسية وأفكار أساسية فكرة الحرية حرية المناقشة والفكر الفردية كعنصر من عناصر الحياة الطيبة حدود سلطة المجتمع على الفرد لأن ده ضد الفكر الليبرالي يكون في سلطات وتقييدات من المجتمع أو الدولة لحرية الفرد والخامس بيتزاو... بيتناول تطبيقات عملية لتطبيق مبدأ الليبرالية في المجتمعات لم يتناول جونستورت ميل الليبرالية من ناحية الفلسفية المجردة ولكن تناولها من الجهة التطبيقية الاجتماعية يعني كيفية تطبيق الليبرالية في المجتمع وكيفية تحجيم دور الدولة والمجتمعات والجماعات والدين في تقييد حركة وعراء الناس ازاي عمل على تمجيد حرية الفرد. احنا قلنا في اربع قواعد رئيسية بتقوم عليها اي فكر ليبرالي الحرية وذكرنا انه اهم شيء فيها اطلاق الحريات المطلقة او الحريات العامة للافراد يرى جون ستورت ميل ان الدولة لابد ان يكون لها حد معين تقف عنده لينمو رصيد الافراد في الحرية سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو غيره، وأنه بدون ذلك سيتحول الأمر إلى الاستبداد. كل ما سلطات الدولة زيد، هيبقى في نوع من الاستبداد وكبت للحريات. حتى لو كانت هناك بعض الحريات أو كان هناك مجلس تشريعي منتخب. من التطبيقيات إحنا بنقول لك كتاب كتاب جون ستورت ما ما تترقش للفلسفة الليبرالية بقدر ما تطرق للتطبيق الاجتماعي للفلس للليبرالية. فبيقول مثلاً. إذا كانت الطرق والسكك والسك والبنوك ودور التأمين والشركات بالمساهمة والجماعات والجماعات الخيرية كلها تابعة لإدارة الحكومة وإذا أصبحت زيادة على ما سبق البلديات والجماعات المحلية مع ما يترتب عنها اليوم من مسؤوليات أقساما متفرعا لإدارة المركزية إذا كانت الحكومة هي التي تعين موظفي تلك المصالح وتكافئهم بحيث يعود أملهم في تحسين معاشهم معقودا عليها يعني على الدولة إذا حصل كل ذلك حينئذ تصبح الحرية اسما بلا مسمى طالما الدولة هي اللي بتتحكم وبتدل مرتبات وبتعين الموظفين يبقى فيه تقييدات شديدة ورغم المحافظة على حرية الصحافة عايز يقولك إن دي شكليات هيقولك في حرية صحافة وننتخب بجل الشعب بالاقتراع العام كل ده لا يعني حرية المواطنين حرية المواطنين يكون عندهم حرية في تكوين الشركات وفي التوظيف وفي غير ذلك في الطرق في البنوك في تكوين الجماعات والجمعيات ومثل ذلك بينتقد جونس توارت ميل الديمقراطية لأنها بيقول مع أن الديمقراطية من إفرازات النظام الليبرالي في المجال السياسي لكنها بيران الديمقراطية فيها هيمنة للأكثرية هيمنة للأكثرية على حرية الأقلية اللي بيجيب نسبة أكبر أغلبية في البرلمان بيطبق على الآخرين طيب الآخرين دول ممكن يكونوا 20% من الشعب 30% ممكن يكون 49% فدول حرياتهم هتقيد بسبب هيمنة الأغلبية اللي هي 51% فيرى جونستورت ميل ان ده نظام نظام فاشل وان لابد نعمل نظام يكون فيه حرية للجميع الأغلبية والأقلية بيقول ان مشكلة الحرية تطرح بإلحاح داخل الدولة الديمقراطية بقدر ما تزداد الحكومة الديمقراطية بقدر ما ينقص ضمان الحرية الفردية لذلك يقول عن انجلترا اللي هي موطن الديمقراطية ونظام الديمقراطي بيقول ليست هذه البلاد وطنا لحرية الفكر ليه لان عنده الليبرالية تقوم على الاعتراض والمغايرة عارفين اللي بيحصل في مصر الان ان الاقلية اللي هي لم تحصل على اصوات مثلا في الانتخابات بتريد ان تمضي رأيها على الأغلبية طيب النظام الديمقراطي اللي اغتدى الجميع الدخول فيه بيقول ان الاغلبية تحكم خلاص والاقلية تشارك ولو عايز اتغير تنتظر الانتخابات لاحقة وتحاول تحصل على الاغلبية عشان تمشي اراءها ولك لا الفترة دية هيبقى حصل فيها كبت وتقييد لحريات الأقلية فلا بد من أن كله يعبر عن رأيه فيطلع بقى إيه؟ عايز يوقع النهاردة يوقع النهاردة عايز يعبر عن رأيه باحتجاج هو حر الليبرالية تقوم على حق الاعتراض والمغايرة فينمو بذلك الفكر الحر أما إذا كانت الأمور لا تحتمل النقد فهذا يؤدي إلى الجمود الفكري وفقد الابتكار فالليبرالية ترفض المسلمات مفيش مسلب سلمات مثلا النظام إدارة الدولة إن فيش حاجة في الدولة اسمها محكمة رئيس كل شهر أو محكمة نظام كل شهر أو كل شهرين الأنظمة الحاكمة بتحاكم بإيه بالمدد خلاص طالما جايب بالنظام دم يعني أو بالنظام انتخابه في فرصة للتغيير إن هو أنت انتخبته لعقد لمدة أربعة سنوات تحاسبه في نهاية الأربع سنوات ماشي هو بيقولك لا فيش حكم مسلمات المسلمات دي مش موجودة عايزيني ماشي النهاردة ماشي تعلم أن الفجر الليبرالي اللي هو الحراءة المطلقة وأن عدم وضع أي ثوابت هو اللي بيحرك كثير من قوى المعارضة النهاردة في مصر وفي في غيرها من دول العالم أنه هو ما عندهش ثوابت يعني زي يعني إيه مباراة مثلا في كرة القدم مفروض في فاول وفي كورنر وفي قوت صح؟ نزلنا نلعب فلما لقى في جاء فيه خمس ست جوان قال لك لا مفيش قواعد للعبة وبدأ يكسر مثلا يا عم ده فاول لو كان مفيش حاجه اسمها فاول مفيش مسلمات طب الكره طلعت اوت يقول لك لا مش اوت انا مش موافق على النظام ده طب انت دخلت ليه في الاول من الابتداء لو انت مش موافق على النظام اللي هو بيقول ان اللي ينتخبوا الاغلبيه يحكم لمدة اربع سنوات اردت ان تسقطه عن طريق الصندوق زي ما اتفق بالصندوق يمشي بالصندوق طالما انت اقتضيت النظام ده هقول لك لا انا ما عنديش مسلمات وهي دي الحريه والليبراليه والمعارضه ذلك ماشي برده يعني بينتقد كل أنظمة الدولة وفي صفحة 78 بينتقد جونس توارتميل كل دين يتقد كل الأديان وبيقول كل مجتمع متشدد في دينه أو في قوانينه الأخلاقية ويجعلها غير قابلة للنقاش يعني مثلا أن, إن الزنا مثلا ده يعني من, من, من الفواحش أو من المستهجنات في المجتمع بيقولك لا إحنا إحنا التشدد اللي هاجع على القيم دي غير قابلة للنقاش والأخده ورد ده نوع من التشدد في الدين وحتى عنده على المذهب البروتستانت الإصلاحي احنا بقولنا أن الليبرالية بدأت بمحاولة إصلاح الكنيسة من الداخل لكن تجاوز الأمر في النظام الليبرالي إلى ذلك لرفض حتى النظام الإصلاحي ده يعني ما التزموش حتى بأراء مارتن لوثر الإصلاحية وبالكنيسة البروتستانتية الإنجلية لا هم رفضوا كل شيء حتى الدين المحرف بيصرح جون ستوارت ميل بنقد الدين لتحريمه تجارة الخمر وبيقول ان ده, يعني ده تقييد الحرية فيقول ان التحريم الحن نقول حاجة حرام وحاجة حلال ده نص كلامه بيقول التحريم يمس حرية الفرد لأنه يفترض الفرد لا يعرف مصلحته أنت بتقوله الخمر حرام هو عرف مصلحته هو شايف أنه حرام إن هي بتضرو ما يشربهوش شايف أنه ما بتضروش يشربها ده مقتضى الحرية عند جون توارت ميل من كبار مؤسسي المذهب الليبرال برضو بينتقد حتى المسلمين في تحريمهم للحم الخنزير فيقول إن للمسلمين الحق في تجنبهم لحم الخنزير لأنهم يعافونه لكن عندما يحتقرون غيرهم ممن لا يعافه ويأكله فأنهم يمسون بحرية ذلك الغير يعني هو لك برضو الحرية تقتضي إن أنت ما بتحبش تاكل حاجة أنت حر لكن ما تقولش لغيرك ما تاكلهاش أو أن هي حرام أو أن هي منه عنها أنت تاكل ما تاكلش أنت حر لكن الآخرين لم يسأسي. وهذه القضية في قضية الأمر بالعفو دي اللي هي اللي هي بيوثرة النهاردة رموز التاريخ اللي في مصر هم من ليه بيعملوا ضجع على قضية الأمر بالمعروف الناعم المنكر كل شوية طلعنا قصة ايه جماعة الأمر بالمعروف الناعم المنكر مش والقصص دي ليه؟ لان دي بتمس هذه القضية ان فكرة الأمر بالمعروف الناعم المنكر قائمة على اننا وعظ وتذكير الآخرين بالحلال وبالحروب. ان الامر ده صح اعمله او واجب عليك يجب اتباعه وان ده غلط هو لك لا عايز تصلي صلي لكن ما تقولش لحد صلي عايز تتجنب المنكر تجنبه لكن ما تقولش لحد تتجنب المنكر هو ده الهاجس اللي عمل لهم خوف في مسألة الامر المعروف انها المنكر وده مستقى من افكار جونس توارتميل الليبرالية اللي هي طبعا زي ما قلنا فيها رفض للدين هو لك احنا مسلمين وعلى دماغنا لا هو الامر هو نابع كله من اف الليبرالية المتطرف كل شوية طبعا وقال لبراشي وغيرهم المزعين يجيب لك واحد يقول لك زعيم جماعة الأمر معرفة أنها منكر يجيب لك صور شوية ناس بدؤون ولبسين جليب بيضة ومسكين شوم وعمالين يجروا على الناس في لايه في الشارع وهو ده الأمر معروف قلناها على المنكر فيقذ في قلوب عامة الناس التنفير من هذه الشعيرة الكبيرة شعيرة الأمر اللي هي بنص القرآن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتكم منكم أمة ها يدعون إلى الخير وأمرونا بالمعروف وأنهونا عن المنكر الأمة الإسلامية نالت الخيرية بايه كنتم خيرة أمة إن أخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر وتؤمنون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فليه فليغيره يبقى دية شعيرة من شعائر الدين بل من أكبر شعائر الدين اللي نالت بالأمة الخيرية هو عايز طبعا المبدأ الليبرالي عنده وفيش حكس ما أمر بحفة عن المنكر مطلقا مطلقا ملكش تعب حد كل واحد عايزه وده اللي بيحاول يصدرهن الإعلام اللي برالي في مصر بيقول جون طوارت من اللي إن ما يخص الفرد وحده هو من حقوقه وما يخص المجتمع فهو حق للمجتمع برضه بيقول إذا كانت الدولة مسؤولة عن تغذية الفقراء فلها الحد أن تحد النسل أما إذا تركت الناس ينجبون كما شاءوا فليس عليها أن تعول الفقراء يبقى بيقولك إحنا لو هنعمل معاش للأفراد يبقى الدولة تحدد أنا هقول مثلا كل فرد يجيب طفلين فنديك اللي يكفف طفلين لو أنت عايز تخلف زي ما أنت عايز يبقى الدولة مش مسؤولة عنك ماشي؟ يبقى الدولة تطلق العنان له وللحرية بس ما تبقاش مسؤولة عنه يبقى في النهاية كان بينادي بإبراز حرية الفكر والرأي انتقل من كلامه في لبغالية الدولة إلى الحديث عن لبغالية المجتمع أه يعني أه من زوايد حرية الفكر رأي انطلق جنس تورت ميل لبناء الحضارة على أساس التسامح الديني الذي لا يقطع لا يقطع صاحبه برأي أو دين معين زي ما قلنا اللي برالي بتقتضي إن مفيش مسلمات كل شيء قابل للنقش. برضو من المذاهب التي قامت أو الأسس التي قامت عليها المذهب الليبرالي مذهب اسمه مذهب اللزة. مذهب اللذة ده معناه إن الإنسان له الحق الكامل إنه يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة في حياته بدون أي ضابط فبيقول إن اللذة هي الشيء الوحيد الذي هو خير في ذاته والألم هو الشيء الوحيد الذي هو شر في ذاته السعادة بتشمل اللذة والتخلص من الألم فبالتالي الحرية والمبدأ الليبرالي بيسعى لتحقيق أكبر قدر من اللذة عند المواطنين او عند الناس بمنع وضع اي قيود على تحقيق هذا الامر طبعا بيقولوا ان اللزة بنوعين اللزة جسدية ولزة عقلية اللزة الجسدية بكمال الصحة والعافية يعني والصحة البدنية واللزة العقلية التحرر من التقييدات ومن الخوف والقلق وعقدة المعصية انت عارفين الكلام ده هم بيكلموا ليه دلوقتي انت لما بتعمل شيء حرام أو حاجة فيها خطأ يعني ويكون فيه لذة وقتية نتيجة الوقوع في الحرام ده اللذة دية بيصاحبها شعور بالإيه؟ بعقدة الزمن أنت حاس أن أنت بتعمل حاجة غلط فما بتستشعرش لذة المعصية ده إن كان في المعصية لذة لكن ممكن بعض الناس بتشعروا بلذة في المعصية وقتية لكن بتبقى مصحوبة بغصة في الإه في نفس الوقت بسبب أنه عارف أنه دي معصية وأن ربنا عز وجل مش راضي عنه هو عايز يقول لا. أنت المفروض تتخلص من هاجس الخوف والقلق المصحوب بإحساس الحرام أو النهي المصاحب لفعل هذا الشيء أنت تعمل الشيء اللي يعمل لك إمتاع جسدي وعقلي بدون النظر للحلال والحرام طبعا المؤسسين برضو المذهب اللذة هم من النظرين للمذهب الليبرالي جون لوك وجيرمي بنتام وجون ستورت ميل برضو مذهب بعد كده مذهب المنفعة قائل برضو على إن الشخص يحقق المنافع لشخصه سواء منافع مادية أو اجتماعية أو غيرها ويجعل نفع الفرد والمجتمع مقياسا للسلوك دون الاغتصاب بالدين أهم حاجة نحن نعمل نفع يعني إيه؟ يعني دلوقتي المذهب النفعي إن إحنا لو افترضنا إن إحنا خدنا قرض مثلا ربوي خمسين مليار مش عارف إيه كده عشان نرصف كل الطرق المكسرة في مصر ماشي؟ بس الخمسين مليار دول هنقدم ستين مليار مثلا يعني الامر ده هيعد بمنفعة ظهرية وإلا فأي حاجة فاها ربا مخالفة للشارع قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله يعني فيها محاربة لا ومش تجيب نفعة أبدا لكن افترض هو شايف ان فيها نفع ان القرض ده هنرصف الطرق او هنعمل صوامع مثلا لان الغلة والقمح اللي احنا بنخزنه بيفقد منه بسبب سوء حالة الصوامع فهنعمل صوامع جديدة هتحفظ لنا 25% من القمح المهدر في الصوامع القديمة دي منفعة طيب مقياسها بدرجة الحرام مش مهم المهم ان هي هتجيب منفعة مش هتجيب هتجيب منفعة يبقى هو ده اسمه مذهب المنفعة ان ضبط الامر بالحلال والحرام ما يوضعش في الاعتبار اصلا وان ده ما يكونش في الموضوع خلاص واحد هيحدث ليه منفعة بشرب الخمر محصن. منفعة الانتشاء منفعة ان دماغه اتزبطت هو شايف كده الحلال والحرام مش موضوع يبقى حتى في مجال الاقتصاد بيقارن مذهب المنفعة ان قيمة السلعة تتوقف على قدر منفعتها وليس على نفقة العمل او التكلفة قدر منفعتها بيجيب منفعة كبيرة به هو ده اللي يحدد سعرها مش هي مكلفة كام ولا نفقة العمل التي اه اه انفقت عليه طبعا لها تفاصيل كتير في الجانب الاقتصادي وشخصيات مذهب المنفعة زي جيرمي بنتام وستوارت ميل وسبينسر وجون مور ده برضو من المؤسسين له أنا عايز ننتقل بعدها بسرعة كده للليبرالية في العالم الإسلامي أو الليبرالية في عندنا في مصر هنعدي شوية حاجات كده لأن الكلام فيها أظن تكرر أكتر من مرة وهنخش على صفحة هنخش على صفحة 129 اللي هي إحنا اتكلمنا على ظهور الليبرالية في أوروبا ليه نشأت وظهرت الليبرالية أصلا في أوروبا سبب استبداد السياسي استبداد الديني في الكنيسة والاستبداد الاقتصادي ماشي الثلاثة أجنيحة دول كانوا سبب في نشوء الثورات وظهور الفكر الليبرالي اللي عايز يخرج من البوتاقة والتضييقات اللي عملتهم الأجنحة الثلاثة بتاعت الاستبداد السياسي والكنيسة والاقتصاد طيب الاستبداد السياسي والاستبداد الكنسي والاستبداد الاقتصادي هل ده وجوده في أماكن تانية كان هو السبب برضو لنشقة الليبرالية أو استيراد الأفكار الليبرالية لبلاد تانية؟ هنشوف احنا عايزين نتكلم في العالم الإسلامي وخصوصا مصر لأن مصر هي القاطرة اللي بتصدر الأفكار لبقية العالم الإسلامي. يعني الفكر الليبرالي لما جيه عندنا في مصر وأحمد لطف السيد وطاع حسين والناس دي بدأت الأفكار الليبرالية أيضا تنتقل للدول العربية. وحتى جماعات الصحوة الإسلامية ورج لثوابت الدين لما ظهرت في مصر بدأت تنتقل برضه حركات الإصلاح للعالم الإسلامي. فمصر فعلا هي القاطرة الفكرية لكل دول العالم الإسلامي. حتى مثلا المتابع لحركات في العالم الإسلامي الآن يجد أن دولة زي السعودية الآن بتمر بمراحل اللي مرت بها مصر منذ ستين عام. مسألة تحرير المرأة ومسألة دخول تعديلات على المناهج الدراسية الكلام ده حصل عندنا سنة 1920 و1930 ويام هدى شعراوي والحاجات دي الكلام ده بيحصل في السعودات دي كل الأفكار اللي بتحصل في مصر بتترجم في الدول الأخرى ممكن يكون وطيرة ايه التغير عندهم تكون أبطأ بطبيعة المجتمع السعودي المحافظ لكن لا شك ان هم ماشيين في هذا السياق طبيعة ايه الـ الـ الخروج والثورة أو يعني الانسلاخ من ثوابت المجتمع فا فإيه هي سبب إن إن نحنا كدولة ما عندناش ظروف زي ظروف الكنيسة اللي هم ثروا عليها ولا عندنا تأليه للملوك زي ما كان عندهم وإن كان عندنا كان عندنا فساد سياسي ولا عندنا ظروف بتا... بتاعتهم ان إن يحصل عندنا انتقال للأفكار الليبرالية وتنمو في العالم الإسلامي فعشان كده هنبدأ نتكلم ليه ظهر الفكر الليبرالي في بلادنا الشيخ بيتكلم على إن مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر كان سبباً لانتباه المصريين للفارق العلمي والمادي بينهما وبين الأوروبيين. أول صدمة كده طبعاً مصر أيامها كانت تبع الحكم اللي المماليك ماشي كانت اسمياً تبع الخلافة العثمانية لكن كان بيحكمها واقعاً من المماليك. فإحنا عايشين بقى في العصور اللي إيه التوهل لسه بالسيف وبالحصان والحملة الفرنسية جاية بالإيه. بالمدافع ده تخيل ده؟ يعني واحد لسه ماسك السيف والرمح والتاني جاي بالإيه؟ بالمدفع والبرود والقنابل والحاجات اللي زي كده فدي كانت صدمة رهيبة جدا على العالم الإسلامي وبالذات مصر لأن سقوط مصر كان سقوط مدوي في يد الحملة الفرنسية اللي يقرأ في تاريخ الجبرتي حاجة مهزلة إن مثلا الحملة الفرنسية على أعتاب القاهرة والمشايخ والقراء في المساجد بيقرأوا صحيح البخاري عشان ربنا ينصرنا على الفرنسيس ماشي مفيش ما مشكل ان احنا نقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم بس لازم تاخد بأسباب القوة انت هتقوم الناس دي ازاي هتقومهم بالسيف ورمح انت ما عندكش القوة دي فلا بد تأخذ بأسباب القوة العلمية فكانت صدمة كبيرة جدا جدا الناس فعلا كانت حسّة ان الفرنسيين دول جايين من كوكب تاني لانهم ايه شكل ومنظر وبتاع معدات وعربات وبنادق وبرود وكلام زي كده فرافق كمان نابليون مش بس في السلاح ده رافق نابليون في الحملة بتاعته واحنا عرفين جماعة نابليون بن بارتا لما جيه مصر ما كانتش حملة عسكرية كانت حملة كاملة ثقافية وسياسية واجتماعية وعسكري كان جايب معاه مطبعة وجايب معاه علماء وجايب معاه مفكرين جاب معاه كل حاجة فالناس دي بتتكلم والمصريين فعلا في غياه الجهل. فرفق حملة نابليون عدد من العلماء في تخصصات مختلفة وأهم حاجة كان مع مطبعه حيث أنشأوا الدواوين وكونوا مجمعا علميا ومع ما أحدثه الفرنسيون في مصر إلا أنهم لم يكونوا الأثر الكبير فيهم إذ لم يتعامل معهم أو لم يتفاعل معهم الشعب المصري إذ نظر إليهم أغلب الشعب على أنهم أعداء كفار غزاء فقاوموهم مقاومة شديدة ورغم شدة بطش وعنف الفرنسيين في مواجهة أعمال المقاومة احنا عارفين ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية وكل دي ثورات خرجت من الأزهر وطلبت الأزهر هما اللي كانوا بي ايه؟ بيتزعموها كانت ثورات من منطلق ديني ان دول كفار لازم نجهدهم ماشي ولذلك نابليون لما كان وكليبر والناس دي لما كان بتحب تخمد الثورة كان بيعمل ايه كان بيقتحم الأزهر ويدرب الأزهر بالقنابل كان معقل. الثورة في القاهرة والفرنسيين على الرغم أن الفترة القصيرة اللي أعضوها في مصر اللي هي ثلاث سنين أو أربع سنوات وبعد كده قالوا لكن ما يعني ما أثروا تأثيرات ممكن تكون سطحية لكن ما كانتش في بنية المجتمع الأساسية وما أحدثوش تغيير كبير في بنية المجتمع ممكن بعض الأسماء بعض الألفاظ بعض الكلمات اللي أخذت من الوجود الفرنسي البسيط لكن في الجملة المجتمع لم يكن يتغير لأن المصريين كانوا بنظرين للفرنسيين نظرة صحيحة أنه دول غزاة وأنه دول مستعمرين وأنه دول كفار زنادقة حتى الجبرتي ما بيوصف أن الفرنسيين يعني يصف بقى خلاعتهم ومجنهم وفجورهم وشربهم الخمر على أن كل دي حاجات مستهجنة غريبة على المجتمع المصري المصيبة بقى في اللي بعد كده إن الكلام الغربي ده وإن الحضارة الغربية تيجي بلباس من بني جلدتنا الناس اللي عندنا هم اللي يقدموهننا إن دي الحضارة وده التقدم مش الغزاة عشان كده تعرف خطورة إن, إن, إن الاحتلال المباشر الحرب بتبقى واضحة كفر وإيمان ماشي لكن لما الغازي أو المحتل يمشي ويسيب لك أذنابه ويتكلم ده باسم الوطن أو باسم الدين ويقول لك أنا, أنا, إيه أنا أخوك هو ده التلبيس اللي يحصل على الناس الاحتلال الغربي ترك ديار الإسلام. مشى من مصر وسب العملاء. مشى من الجزائر وسب العملاء. أمريكا هتخج من العراق وهتسيب العملاء. هتخرج من أفغانستان وهتسيب العملاء. هم دول أخطر من الاحتلال نفسه. لأن لو ما الاحتلال الأمريكي كان موجود كان في إيه؟ كان في جهات؟ كان في جهات بنقاو بنجاهد المحتلين. طب بعد ما يمشي الاحتلال الله تابدأ هيبقى الفضل هيبقى اسمه هيبقى اسمه حكاء. حكامه جايين بانتخابات وانتخابات ديمقراطية اللي هي المصرحات اللي بيعملوها دي ويبقى اللي يخرج عليهم يبقى اسمه ايه؟ ارهاب وتطرف ويبدأ هنا ينشروا الافكار اللي عايز ينشرها المحتلين بس باسم الاسلام او باسم الوطنية او باسم الاصلاح او باي اسم لذا انا عايز اقول لكم ان احنا في, في, في, في ديار كثيرة وبلاد كثيرة من ديار الاسلام ما زالت محتلة محتلة, محتلة بمعنى الكلمة بعض دول الخليج محتلة بالفعل بعض دول العالم الإسلامي محتلة بالفعل لأنه بيحكمها يعني بعضها محتل فعلا وواقعا بوجود قواعد عسكرية غربية فيها وبعضها محتل بوجود وكلاء للمستعمرين فيها بيعملوا أحسن من لو المستعمر الموجود كان عاملوا واضح كده؟ فهو ده نفس الكلام الحملة الفرنسية مشت لكن جه مين؟ جه محمد علي محمد علي مشكلته ان هو حاول يستفيد من الخبرات التكنولوجية والتقنيات الغربية لما وجد التفاوت الرهيب جدا العلمي ما بين المسلمين وما بين الغربيين قال لك احنا عايزين يبقى زي الناس دي فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يرسل الإرساليات العلمية إلى أوروبا لدراسة هو بعيدهم يتعلموا ايه؟ يتعلموا كيفية صناعة السفن الحربية والهندسة والفنون وب... العسكرية ولكن انا بعتك بره يعني مثلا زي النهاردة احنا مثلا عايزين نبعت ناس بره نبعتهم يتعلموا ايه الحاجات اللي مش موجودة عندنا يتعلموا التكنولوجيا النووية مثلا يتعلموا الحاجات اللي ما نعرفش نعملها المصيبة ان اللي يطلع بره ويجي يسيب اللي احنا بعتينه عشانه اللي هو العلم ويجيب لنا الافكار الليبرالية والفلسفية واحنا بعتينك عشان كده نبعت رفاعة طهطاوي مثلا كامام لمجموعة طلبة عشان يا في الصلاة ويعلمهم الدين، فيروح رفعة تهطاوي يجيب لنا الحضارة الغربية ويقول لنا ده عندهم مسرح ورقص وحقة جميلة جداً عندهم الراجل بيرقص المرة، يجيب لكم كلام طا كلام رفعة تهطاوي كلام صعب جدا الرجل اللي راح اللي عجبه في الحضارة الغربية مش القوة العسكرية ولا القوة العلمية ولا المصانع ولا ولا لا ده اللي عجبه المسارح واللي عجبه الثقافة الغربية واللي عجبه كذا وكذا. هنقول الكلام ده بس الاول نبدأ ان محمد علي ارسل بعثات علمية لاوروبا لدراسة الفنون العسكرية والهندسة وبناء السفن واستمرت دي سياسة محمد علي وابنائه من بعده يعني توفيق اسماعيل وغيره اسند المصيبة بقى الاكبر ان محمد علي كان بيسند لهؤلاء المبعوثين لما بيرجعوا تولي المراكز القيادي نفس بالضبط اللي كان بيحصل في عهد النظام مبارك اللي بيحصل على شهادة غربية ده بينظر ليه لانه الايه النخبة صح؟ اللي معاه دكتوراه من الجامعة الأمريكية، اللي معاه دكتوراه من هارفارد، تبناه معاه دكتوراه من جامعة عين شمس مثلا أو جامعة الأزهر أو جامعة المنصورة، إرك، ليه؟ ده, ده راجل جاي من بره جام ما هو جاي من بره مش جاي بالأفكار العلمية بس ده جاي بالإيه؟ مصبوغ بالص بالثقافة الغربية، دا اللي كان بيعمله محمد علي، أسندا ده محمد علي لهؤلاء المبعوثين، أنتوا عارفين مثلا في في زمن حسني مبارك في التسعينات كده كان اللي ماسك لجنة تطوير التعليم في مصر من واحدة اسمها كوسر كوجك حد سمع الاسم ده قبل كده كنت هتلاقوا اسمها على ظهر الكتب لو حد عنده كتب قديمة من التسعينات كده تلاقي اسمها على ظهر الكتب من تحت كده كوسر كوجك رئيس لجنة تطور التعليم في مصر كوسر كوجك يعني عايز اقول ايه لو عصرتها كده هتنزل امريكا ماشي واخد الماجستير والدكتورة من امريكا افكار غربية الصرف وجدت تطور التعليم بتاعنا بهذه العقلية الفكر. فده نفس اللي كان بيحصل إن المفتونين بالحضارة الغربية يسند إليهم قيادات الدولة أسند محمد علي لهؤلاء المبعوثين بعد عودتهم تولي شؤون البلاد في المجالات المختلفة في الجيش والتعليم والأعمال الهندسية والطب فكان لهم دورهم الكبير في غرس الأفكار والمبادئ الأوروبية في ربع البلاد والأجيال التي تأثرت بهم أولى محمد علي لحركة الترجمة للكتب الأوروبية عناية خاصة بذات الكتب العلمية بدأ بعدد من المترجمين الأوروبيين، وبعد كده إشارك مجموعة من الطالب المصريين والعائدون من البعثات العلمية في أوروبا، وبعد كده أنشأ دار الألسن، اللي هي بعد كده سميت كلية الألسن، دي كانت وظيفتها ترجمة الكتب الأوروبية وتعلم اللغات المختلفة، وترجمة الكتب الحضرية الغربية للغة العربية، توسعت حركة الترجمة نتيجة هذه الجهود، فشملت مختلف العلوم والميادين، والإشكال إنه شملت الميادين الثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية إلى, تر... إلى جانب ترجمة القوانين الفرنسي كأن إحنا أمة مثلاً ما عندناش قوانين كأن إحنا أمة مثلاً ما عندناش أدب وثقافة مستقل فش مانع إن تطلع على ثقافات الآخرين لكن تنقلها لتغزو بها المجتمع وكأن إحنا مع أمة ما عندناش ثقافة ولا عندنا قوانين ولا غير ذلك إلى جانب الهندسة والطب والفنون العسكرية كانت حركة الترجمة من أكبر أسباب دخول الفكر الأوروبي إلى مصر. بترجمة كبريات المؤلفات الفكرية الأوروبية بما فيها المبادئ والأفكار الليبرالية كتب جون لوك بقى وجون جوكرسو وجون ستورت ميل الترجمة استغل دعاة الليبرالية في ذلك في إيجاد بيئة مناسبة للتروج لمذهبه بترجمة كتب أوروبية تحمل الأفكار الأوروبية أيضا ظهور الطبعة في مصر ساهم في ظهور أو انتشار حركة الترجمة وبعد كان محمد علي طبعا نابليون لما مشى خد المطبعة بتاعته فمحمد علي أنشأ المطبعة بولاق اللي سمات بالمطبعة الاهلية وبعد كده البطرياركية الأرثيزوكسية أنشأت مطبعة من مطبعة الاهلية الأقباط وبعد كده مطبعة ودن نيل ده بداية ظهور الطبعة في مصر 1821 بداية عهد محمد أو في عهد محمد علي بعد كده بدأت تظهر الصحف وكان أغلب القائمين على الصحف في ذلك الوقت والمجلات وكانت طبعا تشارها مش كبير لكن إيه كانت بداية ظهور ونشر الأفكار الليبرالية عن طريق هذه الصحف وكان أغلب القائمين على هذه الصحف مين؟ نصارى مهاجرين من الشاب يعقوب صنوع والشهروني وأمثال هؤلاء مين مؤسسين الأهرام؟ جريدة الأهرام أكبر جريدة مصريه لين؟ أيوة بشارة إيه؟ بشارة أكلة بداية ظهور أصلاً الصحف في مصر كان أغلبها على يد نصارى شوام في مصر يعني هتيجي الأسامي دلوقتي بيقول صدرت صحيفة اسمها وادي النيل ونزهة الأفكار صحيفة اسمها وطن دي كانت صحيفة قبطية صحيفة اسمها مصر كانت قبطية بعد كده صدرت جريدة الأهرام اللي هو بشارة أكلة ده والمقطم بعد كده جريدة المقتطف أصدرها واحد اسمه يعقوب صروف وفارس نمر كل دول نصارى أول ناس أنشأت الصحف في مصر بعد كده صدرت درد الهلال اللي كان صاحب اسمه جورجي زيدان ذات اهتمامات اجتماعية وفلسفية وأدبية ذات نزعة ليبرالية بعد كده مع دخول القرن العشرين بدأت لواء 1901 واثنين وكده بدأت تظهر مجلة اسمها الجامعة العثمانية أصدارها فرح أنطون برضو نصران ركزت على نشر الفكر الفرنسي والأيدوليجيات الألمانية والليبرالية بعد كده ظهرت مجلة أو جريدة اسمها الجريدة ترأسها أحمد لطفي السيد وكان لي من أكبر دعاة الليبرالية في مصر بعد كده ظهرت جريدة اسمها السفور يعني السفور ده كان مراد في الاسم الحجاب في ذلك الوقت يعني يعني تخيل مثلا تصدر الصحيفة النهاردة كده وما جال اسمها التبرج مثلا دي كان في زمانهم الصحيفة ظهرت بالاسم ده ثم ظهر جريدة السياسة وبعد كده السياسة الأسبوعي المرة جاء إن شاء الله نبدأ في العوامل التي أدت إلى انتشار الفكر الليبرالي في بلادنا قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Sermayeler, katmanlar, modernleşme, taahhütler, او الاحتلال <متحدث> <متحدث> العماني عايزين مصدق الفكره بس عايز احنا عايزين النهارده احنا عايزين بقى نازل حصه مصر, مصر المعاصر. محمد علي وبعد كده الدوله أنتك تشبهنا بالب ب ب ب ب بجنس تواصل وال العلماء مبارك العلماء الجديد الزعل العلماء بتاع العلماء ممنوع النقش اللي هم بيقولوه هو ده هو والزلك بصلح مجموعات الشباب كأصوات اللي بيلزق أما بيتطلع ما فيش حكم تقول عليه تخلوه نعم ما فرضي نقش ما تبغى تبغى المفروض كتير كتير إحنا بنعايز نوصل إذا بودي الشباب كل واعي ولازم يقرأ ولازم يقرأ. في حجم نهضة نموذج خبرك نهضة في جماعة الإخوة فاشلين معن سلام. يعني في التعصب؟ معن نفس الشيء في في أخطاء طبعاً في في يعني هم دلوقتي وقعوا النوم بديع هم اللي هو الصح. صح مش حد معصوم بعد كده لما جه الشباب الشباب الصغار في الشطاط في الحركه الثلفاء بصينا على في ناس في عايز